لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا للعلوم الاسلاميه o h、uh -oh. t h a n 「何いゃ Don't go. تحيتهم فيها سلام I'm a woman. the pizza قل تمتعوا ف إ ن بصيركم الينا Thank y o Oh, man.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 おの声を聞いているのは私の声を聞いている」 you